حصريا على موقع معرضانات دوت كار دي جي ستعصر ريمي شكر محلي محتوت على كريمة كعبك محني والعود على الإيمان وتجيني وتلقيني لسه بخاري مش عدنقل داري عيوانا غيري بنت الجيران شغلالة نعنايا وانا في المكان في خلق حواليا مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه شفت القمر صهرني لاليا وهموت عليك رب العالم بيا سيب شباكك مفتوح ليه ليه تقفليه محل محطوط على كريمة كعبك محل والعود على الإيمان عليك بص تخلي العقل مجنون دودت قلبي بخطوة من رجلي سحبت روحي ثابتلي ورحتلي أنا ليك وبيك ومعاكي لازم أكون شغلاني مش هقولك وجعاني بشوف عينيكي ارتح يا ملاكي تروح حياتي فداكي هضطر وراكي وراكي في اي مكان يروح بصيلي حس وشك مني سيب عنك تحكيلي اللي انت مخبيه وقليلي فهمتي ايه من عيني وعلى لو تحبيني قوليلي فهمت عيني من قبل ما اتكلم مش عايز غيرك عليك انا مصمم عودك جمالك كل اللي فيك يضحى دمك خفيف وضحكتك شربك زي العسل روحك يا حلوية انا حبك محتاج لمليون قلب على موضوع عادنا انا حبك محتاج لمليون قلب